يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهابين يا أصحابكم متأدبا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفر بصحة أحمد وبذاك قد فصو من الوهاب هم نصر في تبلضه فجزاءه أرحم خير ثواب ما باله قال لسانهم وتجرؤون ورموهم بسباب سبوا خيارا خلق من لهم العدى ولهم نظام في ذلك من طبن صرح وحَعوج عن حِقْده في سب شيء متقل أوابي يا ثاني الاثنين في الغال الذي كهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذابي هذا النبي محمدا في عرضه, في عرضه سيعمه ذل وشر عقابي آذى آل النقية انتقل للمصطفى بل يفسأن فسعيه كزرابي هاتيك أم المؤمنين وفضلها يغالنا في سورة أحزابي يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع من كل ذا المصابي من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراف. أفلت جماجمكم من الألباب تنسون في درب الضلال معتب قد قفيت عذراته بضباب يا ذكر الأصحاب هم متأدبًا يا ذاكرًا أصحابكم متأدبًا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحة أحمد وبداك قد خصوم الوهمي يا ذاكرًا أصحابكم متأدبًا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحة